ل و ل و ع ه ا ل ن ا ل ح م د للعلوم ا ل ا س ل ح م ي

أفئدة الناس تهوي إليه فاجعل أفئدة من ا ل ن ا س ت ه و ي إ ل ي ه ف ج ع ل أفئدة م ن ا ل ن ا س ت ه و ي

すまん。

م و س ل ل ه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه الأبصار

جبد عم ت ت م ن تبيروسني اول م تكونو ا أ ق س م ت م قبل ما لكم من زوار وسكنتم في مسكن ا ا ل ذ ي ن غ د ا و انفسهم أ وتبينوا

قد م ك ر و م ك ه س و ع ن د ا ل ل ه مكرهم و إ ن ك ا ن م ك ر ي ل ل ت ز و ل م ن ه الاسلاميه ت

تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض

و ب ر ز ت ا ل ل ه

「私たちのために」

う。

يا أ ي ه النابلسي للعلوم الاسلاميه